يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكروا نعمة الله عليكم إي كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم من عبتهم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أُمَّةٌ يدعون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون من المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كاللين تفرقوا واختدفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا بعد وَهُمْ كُفَّارٌ وَلَا يُكَلِّمُونَ إِلَّا مَنْ